وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْقِفِي بِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَلْئِمِ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ نُبَذَ الرِّيحَ غُدُرَهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنًا قِطْرًا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزَغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَرِيبٍ وَثَبَاتٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُ آلُ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاءٌ َُ الْ الأرض تَأكلُ مِن سَأتَ فَلََّ خََةَ بََ رَخ الجِدّأََّ كَوا يعلَون الغَمَ مَا لََبثُ في العذاابِمُنين لقد كَان لِسَبَئِم في مَسكَلِهِم آيه يََّ تَالعَ يمين مشم كُلُوا مِنَ الرِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرناه وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا ما عد بين وَظَلَمُوا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلا قدَ صَدَّقَ عَلَهِم إابسُ غَهُ فَتَّبَعُوه إَِّا فَريق مِن المُؤْمنين وَمَا كانَ لَهُ عَلَهِم مِن سُلُطَالٍ إِلَّا للَعلَمَ مَ يُؤْمنِنُ بِْ آخَِةِ مَِّهُ مِنهاَا مِ مَنْهَُ مِنهَا, منها فيِي شَك وَرَبّكَ على كُلّ شيءَءٍ حَفِي قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فِي الأرض وما لهم, وما لهم فِيهِمَا من شرك وما له منهم من ظهير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 بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مَّيْعَادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً لَّا تَسْتَأْخِرُونَ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون مرقوفون عن دربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنتم مؤمنين قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَلَمْ نَكُنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّكُمْ لَتَأْمُرُونَنَا أَن نَّقْصُرَ مِن دُعَاءِ اللَّهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ مَثَلَ الَّذِينَ مَارَءُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقالوا نَحْنُ أكثرَرُ أَْ وَلَ وَأَولاد وَماَا نَحْنُ بِن وَدَّبِين قُلْإِ رَبّ يَبَ سُقُْ لِزْ قَلِمَ يش وَيَقَذِر وَِ أَأكثرََ النَّاس وَِ أَكأكثرَر النَّاسِلَ يَعْلََمُون وَمَا أَنْ وَلَا أَولادُك بِالَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَن آمَنَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي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 إن حاكذبون واذا تسلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم وقالوا ما هذا الا افكم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 قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَنَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هو إلا نذير لكم